Bismillahirrahmanirrahim whom you are the Italian soul. No, no, no. ذلك علم الغيب والشهادة اللذي ضحيم <التصفيق> شيء خلقه وبدأ خلقا murder Amen. <laughs> ولو التمى oran Bye. you call I'm uh -huh. Altyazı <Sessizlik> فَلَاكَ <تصفيق> Altyazı Ma to anul bi <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ أَفَلَا يَسْمِنُ Altyazı